قال لقد تغير صاحبي نعم تغير ضحكاته الوقورة تصافع قذنيك كنسمات الفجر النذية وكانت من قبل ضحكات ماجنة مستهترة تصق الأذان وتغذي المشاعر نظراته الخجولة تنم عن طهر النطفاء كانت من قبل جريئة وقحة كلماته تخرج من فمه بحساب وكانت من قبل يبعترها هنا وهناك تصيب هذا وتجرح ذاك لا يعبأ بذلك ولا يهتم وجهه هادئ وجهه هادئ القسمات تزينه لحية وقورة وتحيط به هالة من نور وكانت ملامحه من, من قبل تعبر عن الانطلاق وعدم المبالاة والاهتمام نظرت إليه وأطلت النظر في وجهه ففهم ما يدور في خاطره فقال لعلك تريد أن تسأل ماذا غيرك قلت نعم هو ذاك فصورتك التي أذكرها منذ نقيقك آخر مرة منذ سنوات تختلف عن صورتك الآن فتنهد قائلا سبحان مغير الأحوال قلت لابد أن وراء ذلك قصة قال نعم وسأقصها علي ثم سفت إلي قائلا كنت في سيارتي على طريق ساحلي وعند أحد الجسور الموسلة إلى أحد الأحياء فوجئت بصبي صغير يطبع من أمامي الطريق فارتبكت واختلت عجلة القيادة من يدي ولم أشعر إلا وأنا في أعماق المياه ولم أشعر إلا وأنا في أعماق المياه رفعت رأسي إلى أعلى لأجد متنففا ولكن الماء بدأ يغمر السيارة من جميعنا واحد مددت يدي لأفتح الباب فلم ينفتح هنا تأكد أني هال كل محاك وفي لحظة لأنها ثواني مرت أمام ذهني صور سريعة ثم تلاحقة هي صور حياة الحاكلة بكل أنواع العبث والمجون وتمثل لي الماء شبحا مخيطا وأحاضت في ظلمات كثيرة وأشتست بأني أبوي إلى أغوار التحيطة المظلمة فانتابني فزع شديد فصرخت في صوت مكسوم يا رب يا رب أما يجيب المضطر إذا دا دعاه ودرت حول نفسي ماداً براعي أطلب النجاح لا من الموت الذي أصبح مخططا بل من خطاياي التي حاصرتني وضيقت علي الخناق أحسست بقلبي يخفق بالشدة فانتفض وبدأت أزيح من حولي تلك الأشباح المغيفة وأسغفر ربي قبل أن ألقاه أحسست أن كل ما حولي يضغط علي كأنما استحالت المياه إلى جدوان من الحديد وقلت إنها النهاية لا محالة فنطقت بالشهادتين وبدأت أسعد للموت فإذا بها تنفذ في طراغ طراغ يمتد إلى خارج السيارة وفي الحال تذكر أن زجاج السيارة الأمام مكسور شاء الله أن ينكسر في حادث منذ ثلاثة أيام وقفزت دون تفكير ودفعت بنفسي من خلال هذا القرار خرجت من أعمام الماء فإذا الأبواء تغمرني وإذا بي خارج السيارة ونظرت كإذا جمع من الناس يقفون على الشاطئ كانوا يتصايحون بأصوات لم أتبينهم ولما رأوني نزل إثنان منهم وأخرجان من الماء وقفت على ذاهلاً عما حولي غير مصدق أني نجوت من الموت وأني الآن بين الأحياء كنت أتخير السيارة وهي غارقة في الماء فأتخيرها تفنب وتموت وقد ماتت فعلاً وهي الآن راقبة في نعشها أمامي لقد تخلطت منها وخرجت خرجت مولوداً جديداً لا يموت إلى الماضي بسبب من الأسباب أحسست برضبة في الركض بعيداً والغرض من المكان هذا المكان الذي دفنت فيه الماضي ومضيت مضيت إلى البيت انسان آخر بقى الذي خرج قبل السعاد دخلت البيت وكان أول ما وقع عليه بطري صور معنفة على الحارة بممثلات وراغطات والمغنيات إن دبعت إلى الصور أمثلتها ثم أتميت على سرير أبكي ولأول مرة أبكي أحس بالندم أحس بالندم الندم أنا ما فررت في جنب الباب فأخذت الزموع تنساب في غدارك من عين وأخذ جسمي يهتد وبينما أنا كذلك إذا بصوت لطالما تمعه وتجاغلتم إنه صوت الأدان الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر إنه صوت الأدان جلجل في الفضاء وكأني أسمعه لأول مرة وجلجلة الأدان في كل حي ولكن أين صوت من فلالي من آركم علىك في كل شاحن ومسجدكم من الحبال قالي يقول فانت فت واطفا وتوفأت وفي المسجد بعد أن أديت الصلاة أعلنت ثوبتي وجلست أبكي وأدعو الله أن يغفر لي خطيئك ومنذ ذلك الحين وأنا كما تر قلت هنيئ لك الذموع الحارة هنيئ لك الذموع الحارة وهنيئ لك الإنطمام إلى قواطل عائدي قال سبحانه يا أيها الذين آغلوا توبوا إلى الله توبة النصوح وقال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطاء إذ قال عمر رضي الله عنه التوبة النصوح أن يذيب العبد ثم يتوب فلا يعود فيه وقال الحسن البصري التوبة النصوح ندم بالقلب استخار باللتان تركم بالجوارح وإذمار بأن لا يعود وقال يحيب نمعاد علامة التارب إسفال الدمعة وحب الخلبة والمحاسبة للنفس في كل همة نفس توب أنا من الثنوب وكن قريب من كل لحظة وكل سنية أكن بقلبي معاه مشتاق قوي لللقاوي الوجه الكريم عشمان قوي في الدعاء من عرفه رحمن رحيم مشتاق قوي لللقاوي الوجه الكريم عشمان قوي في الدعاء من رحيم انا خايف منك وخجول افضل كده خايف طول انا خايف منك وخجول افضل كده على طول علشان نفسي يا رب أرضي أرضي